الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله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 الله اكبر ولله الحمد No. اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبدا وأعز جنده وهده الله أكبر، واللّه أكبر، ولله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 الله اكبر ولله